ان بابو اولا في البريه وتنسك بغير انتقاء نهار وليلان وجاه في ميدان العبادات وعلى جائزه سير خان قائلا مثل بولس الحكيم امام ابينا البار العظيم القديس ام بنطون يوس فاتكوا انيدي وان وحفظت القيمه وايضان وضع علي اكل هذا الذي يعطيه له ربه في ذلك قلت استمبابه من الرب الذي احببته ليغفر لنا خطاك